يا أيها النبي اتق الله لا, لا تطهي الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَأَبِ اللَّهِ وَجِيلَ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبِهِ فِي دَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجٌ لَهُ صوت الله فإن لم تعلم آبائكم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعلمت قلوبكم. وَكَانَ الله الرَّفِيعُ الرَّحِيمُ الْنَّبِيُّ أُولَادِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ مَهَانُونٌ الْأَرْحَامِ ان ذا ذلك في الكتاب مسطورا واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح وعيسى ومريم واخذنا من ميثاقهم وليضا واذا اخذنا من النبي سبب مريم وأخذنا منهم ميثاقا غريضا ليسأل الصادقين صلنا <تصفيق>